موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعله الله إلا بشرا لكم ولضمر إلى قلوبكم. ومن نصر إلا من عند يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ضامنون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. وتقوا الله لعلكم تفلحون وتقوا النار وتقوا النار التي أعدت لك آخرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرتهم من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض وجنة وسارعوا إلى موافرة من ربكم وجنة وجنة العرض والسماوات والأرض وعدت للمتقين الذين يوفقون في والذين إلى فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومين يغفر الذنوب إلا الله والذين إلى فعلوا فاحشة أو ظلموا اولا